بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك بافع نفسك كألا يكونوا مؤمنين إن شاء نزل عليهم من السماء آية فظلت أعلاقهم لها قاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم عبدين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزعون أولم يروا إلى الأرض كم أنبثنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أثره إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ احْزُبِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّهُمْ قَالَ بِإِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ۖ وَهُوَ يقتلون. قال كلا فلا بآياتنا إلا معكم مستمعون فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن نرسل معنا بني إسرائيل قال ألم ربك فينا وليدا ولبث فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك الذي فعلت وانت من الكافرين قال فعلت هاملا وأنا من الظالمين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عزت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال فرعون لا أجعلك من المسجونين. قال لإن سقطت إلى من غيري لا أجعلك من المسجونين. قال أول وجعتك بشيء مبين. قال بعثين إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزعاته فإذا هي فيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر العلي يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه واذعث في المدى حاشرين يأتوك بكل تحال العين فجني السحرة لغات يوم معروف وقيل الناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نسمع السحرة إن كانوا برعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عطاقه إذا هي تلقب فألقي السحرة تاجدين قالوا آمنا برب العين الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون له قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين قالوا لا, قالوا لا ضير قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمعون فأرسل فرعون في النداء لحاشرين إنها مبائلة شرمة قليلون وإنهم لنا لغائرون وإنا جميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقامين فلما ترى الجمعين قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدي فأوحلنا إلى موسى أن اضرد بعطاك البحر فلقف كان كل فرح كالصور العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معهم أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآيتهم وما كان أكبرهم مؤمنين وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم واتن عليهم نبأ إِبْرَاهِيمَ إذ قال لِأَبِيهِ وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أسلاما فنظل لها عاكبين قال هل يَسْمَعُونَكُمْ لكم إذ تدعون أو لكم أَوْ لكم قَالُوا بَلْ قالوا بل وجدنا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 وطمع ان يغفر لي تصيئة يوم الدين رب هذلي حكما من بالصالحين واجعلني مسان صدق في الآخرين واجعلني من وردة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الصالحين ولا تحرمي يوم يبعثون يوم وقال لهم انهم يمكن ان يكونوا من الناس يمكن ان يكونوا منهم ان يكونوا منهم ان يكونوا منهم ان يكونوا منهم وجنود إبليس منهم قالوا يكونوا فيها يختصرون يكونوا منهم إِنَّ سَوَّيْتُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِنَّ الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا فَضِيلٍ حَمِيمٍ فَلَوْ لَنَا كَرَّةً فَنَسْتَوْلِيَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ذِئْنِكَ لَآيَةٌ هُمْ وَمَا كَانَ هو العزيز الرحيم كذب الصوم نوحي الْمُرْسَلِينَ إذْ قال لهم أقوم نُوحٌ ألا تتقون إنكم رسول أمين فاتقوا الله ورطيعون وما أكلكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله ورطيعون قالوا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 فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معهم في الخلق المشحون ثم أروفنا بعد الباقين إن في ذلك لآيتهم وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عادل المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوه وما أسألكم عليه من أجر من أجر إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتستخذون مصانع لعلكم تخلدون إذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا اوعرت ام لم تكن من الواقع فكذبوا بعثناهم مما في ذلكن آياتهم وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح ان لا تستقون ان لي لكم رسولا امين فصدقوه واطيعون وما فنكن عليه من أجري من أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هؤلاء آمنين في جنات وعيون وزروع ونخي طلعها هضين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمرا مسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه لغة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسرق عذاب يوم العظيم فعطرواها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآيتهم وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين اذ قال لهم أخوهم نوطن لا تستقون إني لكم رسول امين اتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون النسران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالون إن لم تنتم يا نور لتكون من المخرجين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 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الايكه المرسلين اذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت مننا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأستطع لنا كثفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إِنَّهُ كان عذاب يوم عظيم إِنَّ في ذلك لآيتهم وما كان أثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وَإِنَّهُ لتنزيل رب العالمين نزل بِهِ الله أمين على قلبك لتكون من المنذرين بنسال عربي مبين وَإِنَّهُ لفي زهر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيسيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أبرقيت إن متعناهم سليم ثم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 ومن اقرب تكون من المعذبين وانذر عشيرتك الاقربين واغفر جناحك لمن يتبعك من المؤمنين فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تحوم وتقلبك في الساجدين إنهم هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كريئة فاك يلقون السمع وأثنهم كاذبون والشعراء يسلعهم